قامت الصلاة. الله أكبر الله وأكبر. لا إله إلا الله. سو اعتدلوا تقارب سد الخلل. الله أكبر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 وَيُرِيدُ نُورُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ آمِينَ أَلَيْسَ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 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعلناه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة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 قل يتوفاكم ملك الموت الذي يمكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون لا كسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا منقلون أذاب الخلد بما كنتم تعملون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 ولم أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين انتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة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 افلا يسمعون او لم يروا ان لسوق الماء الى الارض يخرج منها زرعا تاكل منه انعامهم تاكل منه انعامهم وانفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين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 وَلَوْ تَرَيْنَ الطَّعْمَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّ الْقَاضِيَ عِندَ الرَّبِّ لَيْسَ يَوْمًا عبوسا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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منتورا وإذا رأيت ثم رأيت لعيما وموكا كبيرا عاليهم فياب سندس خضر وإستبرق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 الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر الله أكبر